فيقول يا ليتني لي لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا, يا ليتها كانت القاضية ما أغنى, ما اغنى عني, عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه, خذوه فغلوه, فغلوه ثم الجحيم, فغلوه الجحيم صلوه, صلوه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 أيها الأحبة في الله فمن أخذ كتابه بيمينه فهو السعيد ومن أخذ كتابه بشماله فهو الشقي كما قال ربنا تبارك وتعالى ولكن ما هي السعادة؟ هي الفرح والغبطة والسرور ولا ينالها إلا من أطاع الله لا ينال السعادة إلا من أطاع ربه تبارك وتعالى واتبع رضاه وقنعت نفسه بما قسم الله له ورضي بالقليل واستعد ليوم الرحيل وفعل ما أمره ربه به وترك ما نهاه عنه كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فالحياة الطيبة أيها الأحبة في الله هي الحياة السعيدة وإن كان صاحبها فقيرا معدوما لا يملك من حطام الدنيا شيئا ولم يتولى من مناصبها شيئا ولله در القائل ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو, هو السعيد ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للأتقى مزيد وعند الله للأتقى مزيد أيها الأحبة بالله من قصص السعداء اللهم اجعلنا وإياكم من, من السعداء هذه القصة لصحابي حال". جليل, جليل اسمه جليبيب, جليبيب هل تعرفون جليبيب؟ حد يسمع عن جليبيب؟ نسمع عنه إن شاء الله طيب كان هذا الصحابي الجليل في نظر كثير من الناس انه لا يملك من مقومات السعاده شيئا اذ انهم يظنون ان السعاده في المال او المنصب او الحسب والنسب اما جليبيب فكان فقيرا كان فقيرا ولكنه كان غنيا بالايمان ورفع الله نسبه بالإسلام وشرفه الله تبارك وتعالى بالدخول في هذا الدين قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن كنانة عن أبي برزة الأسلمي قال إن جليبي كان امرا يدخل على النساء يمازحهن ويلاعبهن فقلت للامراه لا تدخلي لا, لا تدخلنا عليكن, عليكن جليبيب ما تدخلوش جليبيب فانه اذا فإن دخل عليكن لافعلنا وافعلنا وأفعلن قالت وكانت الانصار اذا كان لاحدهم أيوم يعني أيوم امرأة لا تتزوج, لا تتزوج أخبروا, أخبروا النبي صلى النبي الله عليه وسلم عنها, عنها, عنها, عنها هل, هل يريد هل النبي صلى الله عليه وسلم يريدها لنفسه أم لا؟, أم لا فقال النبي صلى الله صلى عليه وسلم لرجل من الأنصار زوجني ابنتك ذهب يطلبها لمن لجليبيب قال نعم وكرامة يا رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إني لست أريدها لنفسي قال فلمن قال صلى الله عليه وسلم لجليبيب فقال يا رسول الله أشاور أمها فأتى أمها فقال إنه ليس يخطبها لنفسه صلى الله عليه وسلم إنما يخطبها لجليبيب فقالت, فقالت أجليبيب أجليبيب ألا لعمر الله لا لا, لا, لا نزوجه نكون جليبيب يعني كان, كان, كان دميم الوجه صلى الله, صلى الله رضي الله تعالى عنه فلما أراد أن يقوم ليأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فيخبره, فيخبره بما قالت قالت الجارية يعني قالت الجارية. البنت ذهبت خرجت الجارية, خرج الجارية من, من, داخل من داخل الغرفة فقال من خطبني إليكم؟, إليكم. إليكم. إليكم فأخبرتها أمها أتردون قالت أتردون, اتردون على رسول, على رسول الله, صلى الله, صلى الله, صلى الله صلى الله عليه وسلم أمره, أمره ادفعوني إليه يعني زوجوني إلى جليبي كما اخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم فإنه لن يضيعني فانطلق أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شانك بها فزوجها جليبيبا قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة له وخرج معه جليبيب فلما أفاء أفاء الله عليه وعلى أصحابه رضي الله تعالى عنهم قال هل تفقدون من أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الأصحاب بعد الغزو وبعد الحرب فقال هل تفقدون من أحد فقالوا نفقد فلانا ونفقد فلانا فقال صلى الله عليه وسلم انظروا هل تفقدون من أحد قالوا لا قال صلى الله عليه وسلم لكنني أبدا اطلبوا جليبيب؟, جليبيب ابحثوا عن جليبيب قال صلى الله عليه وسلم فاطلبوه في القتلى فطلبوه فوجدوه الى جنب سبعه قتلهم وقتلوه فاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عليه فقال قتل سبعه وقتلوه هذا مني وانا منه هذا مني وانا منه قتل سبعه وقتلوه هذا مني وانا منه ثم مرتين او ثلاث ثم قوضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه او على ساعديه وحفر له ما له سرير الا ساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيل أيها الحبيب هذا الرجل الصحابي نام على ساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضعه في قبره فانظر أيها المبارك أيها الأخ الفاضل كيف أن هذا الصحابي باع دنيا واشترى اخره وقدم نفسه قربانا إلى الله عز وجل لأنه يعلم أن السعادة في طاعة الله عز وجل وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم هو مني وأنا منه أي على هدي وسنتي وطريقتي وهذا اماء من النبي صلى الله عليه وسلم أن جليبيبا قتل شهيدا كما أخبر بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو بإذن الله من أهل الجنة فهذه هي السعادة الحقيقية أيها الحبيب قصة لصحابي جليل كذلك وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حبر هذه الامه وترجمان القران كان عالما عاملا واوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بوصيه قال له فيها يا غلام اذا اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظ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 وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وفعلا أيها الأحبة في الله حفظ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عنه هذه الوصية فحفظه الله بها فإليك قصته رضي الله تعالى عنه فعن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه قال مات ابن عباس مات ابن عباس بالطائف فجاءه طائر لم يرى على خلقته فدخل نعشه وهم ذاهبون به إلى المقبرة ثم لم يرى فلما دفن تليت هذه الايه على شفير القبر لا يدرى من تلاها يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فانظر ايها الحبيب الى هذا الصحابي الجليل الذي كان حافظا لكتاب الله عز وجل وعاملا به كيف اسعده الله واحسن خاتمته بان يتلى القران على قبره بعد موته اللهم احسن لنا ولكم الخاتمه ايها الحبيب عمر بن عبد العزيز وما ادراك ما عمر هذا الخليفة الزاهد الذي قدم أمر آخرته على دنيا كان كثير المراقبه لله عز وجل فما غره جاهه ولا سلطانه لأنه كان عالما عاملا وكان كثيرا ما يدعو ربه أن يخفي موته على الناس فإليك خبر عن المغيرة بن حكيم قال حدثتني فاطمة, فاطمه امراه فاطمة عمر فاطمة عمر بن عبد العزيز, عبد العزيز قالت كنت أسمع, اسمع عمر, عمر كثيرا, كثيرا ما, يقول, ما يقول, اللهم يقول اللهم اخفي عليهم, عليهم موتي, موتي, موتي ولو ساعه فقلت, فقلت له يوما لو خرجت, لو خرجت عنك, عنك فقد سهرت يا امير, يا أمير المؤمنين, يا أمير المؤمنين لعلك, لعلك تغفو. تغفو أتته في تغفو. ليلة من الليالي. من الليالي وهذا الرجل وهذا قائم يصلي, يصلي ويذكر الله عز, عز وجل قالت له لو خرجت عنك لكي تغفو ساعة, ساعة. يعني تنام يعني ساعة, ساعة. حتى تستريح. حتى تستريح فخرجت, فخرجت الى جانب البيت, جانب البيت الذي كان فيه فسمعته, فسمعته يقول, يقول تلك, يقول تلك الدار, الدار, الاخرة الدار الاخره تلك الدار الاخره, الدار الاخرة نجعلها للذين, للذين لا يريدون علوا, علوا في الارض ولا, ولا فسادا والعاقبه للمتقين ففاضت, ففاضت روحه, روحه وهو, يردد وهو يردد هذه الايه, الآية. ايها الحبيب, أيها الحبيب. نختم بقصه هذا الرجل وهو شيخ الاسلام تقي الدين ابو العباس احمد بن عبد الحليم ابن تيميه رحمه الله كان شيخ الاسلام رحمه الله عالما مجاهدا في سبيل الله بلسانه وبقلمه وبسيفه داعيا الى السنه ومحاربا للبدعه لا يخاف في الله لومه لائم فعندما صدع بالحق حسده حسد كثير, كثير من علماء, من علماء زمان, زمان. فوشوه, فوشوه, فوشوه الى الخليفه ورموه, ورموه بالابتداع قالوا هذا مبتدع فسجن, فسجن اكثر, أكثر من, مرة. من مره واوقف عن التدريس ولكن هذا لم يبعده, لم يبعده عن الدعوه, عن الدعوة. وفي آخر مرة وشوه إلى الخليفة فسجن سجن هذا الرجل الإمام العالم ابن تيمية في سجن القلعة سجن انفراضي ومنع من التأليف وسحبت منه الأقلام والمحابر فقال رحمه الله كلاما جميلا نفيسا ما يفعل أعدائي بي أنا حديقتي وبستاني في صدري ان ذهبنا فهي معي فان قتلوني فقتلي شهاده وان شردوني فتشريدي سياحه وان سجنوني فسجني خلوه فسد شيخ الاسلام رحمه الله بهذه الكلمات على اعدائه جميع المنافذ جميع المنافذ التي يريد اعداؤه ان ينتقموا منه عن طريقها فبعد سحب الاقلام والمحابر بدأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بتلاوة كتاب الله حتى ختمه ثمانين مرة في الزل ثمانين مرة يا رحيبته الله ختم كتاب الله عز وجل فعندما شرع, شرع في الواحد والثمانين وأتى عند, وأتى عند قوله, قوله تعالى ان المتقين, المتقين في جنات, في جنات ونهر, ونهر في مقعد, في مقعد صدق, صدق عند مليك, عند مليك مقتدر, مقتدر فتوفاه, فتوفاه الله عند الله هذه الآلة شرعوا في غسل الشيخ رحمه الله فلما فرغوا منه حتى امتلأت القلعة وضج الناس بالبكاء والثناء والدعاء والطرح ودخلوا بالجنازة إلى الجامع الأموي والخلائق فيه بين يدي الجنازة وخلفها وعن أيم وعن يمينها وشما وشمالها ما لا يحصى عدتهم إلا الله سبحانه وتعالى فصار خسارخ وصاح صائح هكذا تكون جنائز أئمة السنة فصلى عليه خلق كثير لا يحصيهم إلا الله حتى إن الحوانيت يعني الدكاكين أغلقت في ذلك اليوم كل ذلك دلالة على حب الشيخ وعلامة من علامات حسن الخاتمة بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم بإذن الله عز وجل نتحدث ونكمل لكم قصص السعداء ثم بعدها قصص الأشقياء نعوذ بالله من حال الأشقياء اللهم انا نسألك حسن الخاتمة اللهم اختم لنا بخير واجعل عاقبتنا إلى الخير اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم تب علينا لنتوب اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واجعل بلدنا مصر امنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر اخواننا في سوريا اللهم كل اخواننا في سوريا اللهم اهلك طاغيه الشام بشار اللهم عليك باعدائك اعداء الدين اللهم معليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم انصر الاسلام في كل مكان فوق كل ارض وتحت كل سماء اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وتولى امرنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا اللهم اغفر لنا ولميتينا اللهم اغفر للميتين من المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا وهم على ذلك اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين ويا التائبين